ما رأيك الشيخ يمن يطعم في الشيخ ربيع بن هادي المدخلية؟ خلاص ها. وش رأيك الشيخ, الشيخ؟ أبو أبو يا شيخ؟ أبو لقد قلت أعرفه ثلاثين طيب لك اللقاء طيب شيخ؟ نعم كيف سؤال ثالث لو سمعت؟ نعم فلكم توزيع الأشرطة اللي يعني منعتها الحكومة مثل الأشرطة فلعب الدعاة الموقافيين وكذا مجود. ما موجود؟ نعم الله يتيبك يا شيخ نعم يرفع قدر سلام عليكم